إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ق تَت جَلوا عَهمون وَأَبِي شِرُوفٍ مِنْ نحن, نحن. اروع ولكم فيها ما تشنج نُزُلًا من غفور الرحيم إِنَّ الَّذِينَ خَالُوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبجروا بالجنة ثم se on وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ نُؤْمِنُ One نزولاً من غفور رحيم صدق الله العظيم